بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف را ألف را تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب إِنَّا أَنزَلْنَاهُ كُتَّابًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْفُلونَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ كُتَّابًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْفُلونَ نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل إلينا الغافلين نحن نقص عليك غَرَّ الْفُسُوقُهَا أَوْ أَنَّ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَوِ اسْتَقَامُوا ۚ تِلْكَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي وَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ قال يا بني لا تَكُنْ فُرْيَاكَ على عَدَاوَتِكَ فَاكِيدُونُكَ كَنِذَا كيدا ان الشيط قال انسان مبين ان الشيطان وكذلك يعلمك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وكذلك يعلمك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويت من قبل إبراهيم وإسحاق ويتم نعمته عليك وعلى إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَسِيمٌ إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَسِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَةٌ لِلْسَّائِلِ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيات <تصفيق> إذ قالوا ليوسف وأقوه أحب إلى أبينا منا ونحن رصبة إن أبانا لكي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف وأقوه أحب إلى بِسْمِ اللَّهِ أَبَا نَسْقَلَنِ مُهِي قُتِلَ يُوسُفَ أَوْقُرُهُ أَضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ يوسف قال منهم لا تقتلوا يوسف فأوَّره أضل يخلو لكم ولم أدريكم وتكونون بعدي يلتكطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال فائح منهم لا تكتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتكطه بعض السيارة <تصفيق> قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لنا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذنني أن تذهبوا به وأقافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحذبني أن تذهبوا به وأقاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون فلما ما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابة الجب؟ ألم ما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غيابة الجب؟ وأوحينا إليه لتنبى. بأنه بأمرهم هذا وهم لا يشكون. وامحينا ليلتنا بأنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَعَلْنَاهُمْ وجاء أباه من شاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهلنا نستبق وترفنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وَيَأْبَاهُ نَذَرْنَاكَ مُسْتَقِرًّا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ إِنَّ دَكَائِنَا لَكَأَكْرَمُ نُزُلًا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَمَا وجاءوا على قميصه بد من كذب. وجاءوا على قميصه بد من كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصر جميل. يَسَوْلَتْ لَكُمْ أَنْ تَنْقَشُكُمْ أَمْ وَأَن تَفْقِدُوا الْجِنَّ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ سيارة فأرسلوا واردهم فأذن ذل وهو قال يا بشر هذا غلام. وأسوه بضاعة والله عليم بما يعملون وأسوه بضاعة والله عليم وشروه بثمن دحصن دراهم معقودة وكانوا فيه من الزهدي. وشروه بثمن دحصن دراهم معقودة وقال الذي مِنْ من مصر امرأته أكرمي مفواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر امرأته تَرْمِينَهُ وَهُوَ صَبِيًّا يَنطِقُ أَمْ تَخَافُونَ وَلَا يَخَافُونَ فَكَذَلِكَ مَسَكْنَا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وكذلك بكنا يوسف في الأرض ونعلمه من تقويل الأحادي والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشدّه أتنهُ حكم وعلمًا ولما بلغ أشدّه أتنهُ حكم وعلمًا وكذلك نجز المحسنين وكذلك ليه محشي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك وراودته التي هو في بيتها عن و غنى فصل ادوى قالت هل لك قال ما عدا الله انه ربي احسن مسوا قال عالم ما له ربي أحسن مسوي إنه لا يلحظون، إنه لا يلحظون، ولقد همّ به، ولقد همّ به، وهم بها لولا الله. <متحدث> كذلك لنصرف عنه السوء وانحشا كذلك عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت طميصه من دمر وألف يا سيدة آلد الباب واستبق الباب وقدت فَنيصْلُهُ مِنْ ذُورِهِ وَأَمْسَ يَاسِنُ الذَّارِي قَالَ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قالت ما جزاء من أراد الأهلك سوءا إلا أن يسجن أموههم أمين قال هي راودتني عن, عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي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 كان من وهو من وإن كان قبيصه كد من قبل فصدقت وهو من السادسين وإن كان قبيصه كد جبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قبيصه من زبر فكذب وهو من الصارفين قَالَ رأى قميصه قد من زبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما فَصَوْقُ الذّنْبِ ذُرِيُّ كَرَّ لَهُ تَنْهيكُمْ مِمَّ نَفَذْتُمْ نَعْمُ يُوسُفُ أعرض عَنْ هَذَا لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كنت مِنَ الْخَاطِئِينَ يوسف أعرف عنها لا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حب. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراه أفتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها فِي إنا لنراها في ضلال مبين قد لَن نَرَى هَٰذِي الْغُرُبِيّ أَلَمَّا سَمِعْتَ بِمَثْرِهِمْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِمْ وَأَعْتَدْتَ لَهُمُ الْمُتَّكَأَ أَلَمَّا وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن ستين وقالت اخرج عليهم وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهم فسسيا وقالت خرج عليه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا فَمَا هُوَ إِلَّا أَسْرَنَا وَقَضَى أَنَّ يَوْمًا وَكُنَّ حَاشَ لِلَّهُمَّ آذَابَ شَرًّا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا آذَابَ شَرًّا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وَإِنَّ حَاسَ إِلَّهِ مَا آذَى بَشَرًا إِنَّ آذَى إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِّي ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آموه ليسجنن وليكون من الصاغرين ولقد راوته عن نفسه لا تغنى لإن لم يفعل ما أموه ليشجننا وراءنا من الصغير قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال رب أحب إلي مما يلون لي إليه وإلا تصرف عن كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين وإما تصرف عن كيدهن أصب وإِلَيْهِ نَرْجِعُ مَا أَفْنَيْنَا الْجَاهِلِينَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ اسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسدننه حتى حين ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسدننه حتى ودخل معه ودخل معه السلم فتيالي قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا ودخل معه السلم فتيالي قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الأخ إنني أراني أحمل فوق قاسي خبزا تأكل الطير منه. وقال الأخ إنني أراني أحمل فوق خبزا تأكل الطير منه. لَذِئِنَّ لَتَأْوِي لَهُمْ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ لَذِئِنَّ لَتَأْوِي إِنَّا نَرَاكَ مِنَ قال لَا أسيفك ما قامن تزقانه إلا نبأك ما بتأويله قبل أن يسيفك ما قلنا أسيفك ما قامن تزقانه إلا قلن أني أحكم ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تردد من قوم لا تقو من لا يؤمن بالله وهو بالآخرة هم كافرون إني شوقت بالك صوب لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتم لك آباء إبراهيم وإسلام وإسحاق ويعقوب واستبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لها أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحبي السجنه ارباب متفرقون خير ام أل الله الواحد القهار يا صاحبي السجنه ارباب متفرقون خير ام أل الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنه ناج منه مذكورني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال بالذي غل أنه ناج منه مذكورني عند ربك فأن فأنزع الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن ضبعسني. فأنزع الشيطان ذكر ربه فلبث وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاح وسبع سنبلات كبر وأخر يابسات وقال الملك إني اَلَوْ سَرَعَ فَرَاتُكُمْ إِنَّمَا النَّاسُ نَجْيَعُونَ وَسَرَاسُ قُلْتَ كُنْ فَيَكُونُ وَأَخْرَى يَا أَيُّهَا الْبَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَا يَا تملؤ <تصفيق> يا انفع لنا له في يدك تملؤ الرؤيا تعبود قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالي. قالوا أضغاث أحلام وما نحل بتأويل الأحلام وقال الذين جاننهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون وقال الذين جاننهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يُوسفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سُمْنٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجْلٌ وَسَبْعُ بَقَرَاتٍ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي بَقَرَاتٍ سُمْنٍ قرن نشر نجاف وسبع سبلاط وسبع سبلاط خبرون وأخرى بسات اللعنة إلى الناس لعلهم يعلمون. وزرعهم بنات الخبر وأطر يرجات لعني أرجع إلى الناس لعلهم يعلون و لتزرعون سبع سنين دأبا فما حصد فَزَعُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ قَالَتْ أَزْوَاجُنَا سَمَعْتِ لَدَ أَبٍ فَمَا حَقَّتُمْ فَزَعُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ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 لا يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وفيه وقال الملك دوني به. فقال الملك دوني به. فلما جاءه رسول قاله جاء إلى ربك فسأله ماذا النسوة التي قط؟ أيديهن فلما جاءه الوسول قال ارجع إلى ربك بسأله ما هذا النفوة التي قصّعن أيديهم إن ربي ربي بكيبهن علي قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قال يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راوك هو عن نفسي وانه الذي نصادقين ولكن روحي كل عذبي الانحى حقا عن نفسي ذلك ليعلم أني لم أغنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لامرته بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا أَمِينٌ قَالَ يَعْلِمُنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إن قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ قُلِّي عَلَيْهِ عَلَى خَلْقِ الْأَرْضِ إِنِّي حَتِيٌّ وَكَذَلِكَ مَكَّنَ لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَتَعْلِقَنَّ كنا اليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء ولا أجر ولا أجروا الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يستقون. ولا الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يستقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له وَلَمَّا جَهَزَهُ بجاهذهم قال سوني لأخي لكم من أبيكم ولمَّا جهزه بجاهذهم قال سوني لأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المندلين. ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المندلين؟ فإن لم تأصوني به فلا كيل لكم عندي ولا شق فإن لم يريه فتلكن من ذي ولا تفره قولوا سنراود عنه أباه واننا لفاعلون قالوا سنراود وقال الذين يعنوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال الذين يعنوا بضاعتهم في حالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انطلعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفونها فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَ مُنْعَمٍ الْكَيْلُ فَأُوْصِلْ مَعَنَا أَخَانَ إِنَّ عَذَابَ أَخْنَنَكَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ فَأَرسِلِ النَّعَذَ أَخْنَنَكَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمنكم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا على أخيه من قبل قال هل آمنكم عليه إذا كما أنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا وهو أرحمه ورحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أهلنا ما نري هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد فهي رضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحره أخونا ونزجاه كيل بعيد ذلك كيل يسير ذلك كيل يسير قال لم أرسله معكم حسنا حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم قال من أرسله معكم موثقا من الله أن يحاق به فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكيل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 woman ولما دخلوا ولا يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون قَل تَتَئِث بِمَا كَ يَََّلُ فَلَمَّا جَههَزَهُ بِجَعَذِي إِ جًَاذِقتَفْقِي رَحْمِ أَخِي فَلَمَّا يَه جَ جعلت إقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أية هل غير إنكم لسارقون؟ جعلت إقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن الطير إنكم لسارعون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تصدون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تصدون قالوا, قالوا نف قالوا نفسد الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا نفسد صوار الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا قالوا تَالَ الله لَقَرَّ عَلِمَ ثُمَّ جِئنَالَ مُستَدَفِّ الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا تَالَ الله لَقَرَّ عَلِمَ ثُمَّ فقد سرق أخ له من قبل قالوا إن يشرك فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم يوسف قال أنتم شوم مكان و الله أعلو بما تصفون. قال أنتم شوم مكان و الله أعلو بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانك إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أنه غُذَاءَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعًا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ قَالُوا يَا رَبُّنَا إِنَّكَ لَا تُظْلِمُ مَن وَجَدْنَا عِندَهُ لا إذا لغمو فلمستي أسو منه خلصوا نجيا فلمستي أسو منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن نا أباكم قد أخذ عليكم موتك من الله. قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موتك من الله؟ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف ألم أن أباكم قد أخذ عليكم لَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَذُو مَأْصَاةٍ تُمْكِي يُوسُفَ كَأَنَّنِي أَذْرَعُ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْتِيَ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي أَلَمْ أَذْرَعُ الْأَرْضَ حتى سَيَذْمَ لِأَبِيهِ أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ ذِي وَهُوَ أَخِيرُ الْحَكِيمِ وَهُوَ أَخِيرُ الْحَكِيمِ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا إِنَّكَ سَرَقَ وَمَا شَاهِدَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا إِنْ يَوْمَ إِلَى أَبِيكُمْ تَقُولُ يَا أَبَا نَنَّكَ سَرَقَ وَمَا شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. القول. والعيرة التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال من سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه الله العليم الحكيم. أَجَلَّ الله أَن يَأْتِي بِإِجَابَةٍ إِنَّهُ هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أتفى على يوسف وليضت عيناه من الفن فهو كضي وتولى عنهم وقال يا أتفى على يوسف وليضت قَالَ مِنَ الْبَلَاءِ وَهُوَ كَوِيٌّ قَالُوا تَمَّ اللهِ تَفْتَغُ تَذْكُرُ يُوسُفَ فَحَسَتَا تَكُونَا حَرِضًا أَوْ تَكُونَا مِنَ الْهَالِكِينَ قَالُوا تَمَّ اللهِ تَفْتَغُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حتى ستكون حرضا أو تكون من الهالفين قال إنما أشكوا بثي وحذني إلى الله وأعلم من الله فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه يأس من الروح الله إلا القوى الكافرون. إنه لا يأس من الروح الله إلا القوى الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مَن وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فلما دقلوا عليه قولوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين <تصفيق> إن الله يجب <يجزي> المتحدثين <تصفيق> قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ولما فصلت اللير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفنذون ولما فصلت اللير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف الله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فلما أن جاء الزكير ألقاه على وجهه فانتز بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أكن نفوا إني أمن من الله ما لا قالوا يا أبا نستوب لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم فلما 129. ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء له سجدا فتاه ولي على اللعن وام له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 أخرجني من السين وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وجاء بكم من البدو بعد أن نجغ الشيطون بيني وبين إكوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توثني مسلم وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أثروا الناس ولو حرصوا تَبِ وَمَا كَانَ السُّونُ نَسْوٌ وَلَوْ حَرَصْتَ لَمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَلَا يَسْأَلُونَكَ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 الأرض يمون عليها وهم عنها معربون وما يؤمن أثر بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتثا وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتسا وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وَمَا أنا من المشركين. أنا وسبحان الله وما أنا من المشركين. وَمَا أَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَمَا أَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَرْبُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَرِيلِهِمْ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَرْبُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قبلهم؟ ولذار الأخوة خير للذين استقوا ولذار الأخوة خير للذين استقوا أفلا تعفنون أفلا تعفنون حتى إذا تئسوا صلوا ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصونا فنجي من نشأ. التائرة تئسوا صلوا ظنوا. قد كذبوا جاء النصر لا فنجي من نشاء ولا يرز بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرز بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأزاب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتخف شيء ما كان عليه سيره ولكن تفصيل اللذين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صبر كل شيء وجد رحمة لقوم يؤمنون.